غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان يشا يذهبكم ويات بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عن من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص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 ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء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 ما سرا وينفقوا مما رزقناهم سرا علانية من قبل أي يأتي, يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال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 الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد امنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنّه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكن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 يقوم الحساب